هذه القصيدة أهداه مقدمة من أبو مالك إلى زوجته الغالية أم مالك بصراحة بصراحة كل شيء فيها خيالي بصراحة كل شيء فيها خيالي كل أنت سائل من هي هذه ومن تكون هذه أم مالك شيخة الوصف المثالي وما هي غريبة لذهلت كل العيون بصراحة كل شيء فيها خيالي وكل أنت سائل من هي هذه ومن تكون هذه أم مالك شائخة الوصف المثالي وما هي غريبة لذهلت كل العيون كلن عرفها مميزة والذوق عالي واثنين وعشرين عام اظهرت كل الفنون الغالي يذهب غلاها كل غالي وعلى بهاها سموا يلي تسألون لقبلت أم مالك فوق الزوالي وانتباهت بالحلا ما مثله تكون قال الشعر قال الشعر وش أبوصف في أم مالك الحالي أوصف أدبها أو شعرها والجفون أو ضياها المسفر بوجه الليالي أو صبرها اللي وصل الشعر الجنون وصفها آية صنعها ذو الجلالي وكتملت الأولادها قلب حنون نالها محمد وهو نعم الرجال أبو مالك وقلبه بحبها يفخرون أبو مالك راعي الطيب أحماي الموالي وعز منه في ظلاله يحتمون وكل روعة حب هالفرحة تلالي أمالي قمرنا سموا يلي تنظرون أمالي قمرنا وسموا يلي تنظرون